واختار موسى قوما سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذته مراجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من وقبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهات وتهدينا تشاه وانت ولينا فانصر لنا وارحمنا فانصر خير الغافلين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنا إِنَّا هُدَنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِيَ أُصِيبُ بِهِ مَنَ شَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ قُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُوتُونَ الزَّكَاءَ وَالَّذِينَ هُمْ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 نائس ويضع عنه الصر وله العانه التي كانت عليهم فالذين امنوا به عزوا ونصروا يقول للسماء وك ولم لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله ان كَنِعْمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِنْ قَوْمٍ وَسَاءَ أَنْ كُونُوا يَهْدُونَ بِالْحَقِّ إِنَّ مَن يُهْدَ ورطعناهم اثنتين عشرة أسباط نمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصر كالحجر فبغست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس ضَلُّنَا <تصفيق> وَضَلَّنَا يشوم مومنو حطه ويدخل الباب سجدا ويدخل الباب سجدا تفصل لكم خطاياكم سنزيد المحسنين سندنت الذين ظلموا يقينا لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعذبون في السد اذ اتاهم حيتان يوم سبكهم شرعا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَاتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْنُومُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِنْ قَالَتُمْ بكم ولعلهم يتقون لما نسوا ما ذكروا إِلَّا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةَ الْخَاسِرِينَ وَإِذَا أَذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ جُنُودًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَن يَسُومُهُمْ من يسوم سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في نوض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك ودلوناهم بالحسنات والسيئات خو نه سفر مې ورسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة